تشع ذكراك, تشع ذكراك حتى تمنح الفلك عقداً من الشهر بغير الحب ما تسوى مَا عُذْرُ مَا اللُّحْتَ فِي ظَلْمَاءِ جَوَّرِ نَجْمًا يَسِيرًا فَلَمْ يَغْسِنْ بِكَ يا, يا, يا منشئ النور يا منشئ النور في التاريخ مذنزت حمامة الغاب من أشواقها شبكًا لم تجري آمنة يوم استقل بها لم لم آمنة يوم استقل بها شط الم وكل العالم ارتبكى لم تدر هل حملت في بطنها مجارا أم أنها حملت في بطنها في بطنها ملكا